بسم الله الرحمن الرحيم ألف لامر كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنَّنِي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ وبشير وَٱسْتَغْفِرُوا۟ رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوٓا۟ إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُم مَّتَٰعًا حَسَنًا إِلَىٰٓ أَجَلٍ مُّسَمًّى يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَى أَجَلٍ مُسَمَّى وَيُؤْتِكُ الَّذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ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 Walauin kultain kum mabguhun min bagi al maut, layakulana yang kafirin haa, illa sihir mubin. Walauin akhirna agnham al ghaba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 ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليؤوس كفور ولئن أذقناه نعماء بعد ضرار سَئْتُهُ لِيَقُولَنَّ ذَهَبَتِ السَّيْئَاتُ عَنِّي إِنَّهُ لَفَرِحٌ فخور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 Cadar kau, ay? Mereka berkata, "Jika tidak diturunkan kepadamu petunjuk, atau datang malaikat bersamanya, maka engkau adalah orang yang tidak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 Jikalau tidak menjawab, maka tahulah bahawa itu diturunkan dengan ilmu Allah dan tiada yang berhak kecuali Dia,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 وَمَن يَكْفُر بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ فَنَارُ مَوْعِدٌ فَلَا تَكُو فِي مِرْيَةٍ مِنْهُ إِنَّهُ الْحَقُّ مِن رَب بِكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ وَمَن أَظْلَم مِن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 Al-Ladin yecudun an sabilillahi, w yabguun hawa johum, bil akhiratihum kafirun. Ulaikah lim yekunu mu'jizin fil ardh, wma kana lham min donillahi min awliyah.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 لَا جَرَمَ أَنَّهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْأَخْسَرُونَ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَخْبَتُوا إِلَى رَبِّهِمْ أُولَاءَكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أُولَاءَكَ أص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 فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا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 Wahai kaum yang menyusulni dari Allah, In turutum, apakah tak teringat? Walau aku akan memberitahu kamu tentang kekayaan Allah, dan اقول اني ملك ولا اقول اني ملك ولا اقول للذين تجدر اعينكم لين ياتيهم الله خيرا ولا Akuululilladzina tazdiri' a'yun kum, lain yuatiyhum Allah khairan. Allah a'lam bima fi anfusihm. Allah a'lam bima fi anfusihm. Inni idzal min al-'zalimi. قالوا يا نوح قد جادلتنا فاكثرت جدالنا فاتنا بما تعدنا ان كنت من الصادقين قال انما ياتيكم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 أم يقولون افتراه قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون Wauhiyya ila nuhin An-nahu Lenn yu'min Min Qawmika Illa Man Qad Aamana Fala Tabtais Bima Kanu Yafعل On Wosn'عل Fulke Bia Ayunina Wawahina Wala Tuhatib Nif نهم مغرقون ويصنع الفلك وكل ما مر عليهم لؤم من قومه سخروا منه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 حَتَّى إِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَتِ النُّورُ قُلْ نَحْمِلُ فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ Kul nampil fihah min kuli zujain 2, waahlek illa man sabaq alaihi alqaul, wa man aman, wa ma aman maahu وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ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 Qal sayaui ila jebli yangasumni min al-maa. Qal la asum al-yoom min amri Allah illa man rahim. Wahal bainhum al-muj,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 وَنَادَى نُوحُ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ بَنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ قَالَ يَا ya نُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ فَلَا تَسْأَلْنِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تَسْأَلْنِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنِّي أَعِظُكَ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ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 مِنَّا وَبَرَكَاتِ الْعَلِيِّ وَعَلَا أُمَمٌ مِّمَّا Tilkah min amba al ghayb Nuhiha, ilaika ma kunt ta'alamha anta, walla qomuk min qabli haza ma kunt ولو قومك من قبل هذا فاصبر إن العقبة للمتقين وإلى عاد أخاهم هودا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا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 يدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين قالوا يا يهود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركين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 Qaula Inni ašhadu Allah wa ašhadu anni bari'um mma tušrūku min duni fakiduni jami'an thumma la وَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ رَبِّي وَرَبِّكُمْ مَا مِن دَابَّةٍ إِلَّا هُوَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا إِنَّ رَبِّي على صراط مستقيم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 Walam ma jaa amrana najaina Hudu walathina amanu maahu birahmati minna wanajainahum min ghabil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 ألا إن عادا كفروا ربهم ألا بعدا لعاد قوم هود وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا ya قوم عبد الله مالكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها هو أنشأكم من الأرض واستعمركم إن ربي قريب مجيب قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا tanhaana an na'budu maa ya'budu aabaa'na wa inna lanaa fi Aku melihat mereka, jika aku berada di antara mereka, dan mereka datang kepada Aku dengan rahmat, maka Faman yansur ni minallah in a sayetuhu fama ta zidun ni ويا قومي هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء ولا تمسوها بفسوق فياخذكم عذاب قريب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 نَجَّيْنَا نَجَّيْنَا صَالِحًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَمِنْ خِزْيِ يَوْمِئِذٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ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 وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَنْ جَاءَ أَبِجِلٍ حَنِيثَ فَلَمَّا رَأَى لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم نور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 حميد مجيد فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم أواه منير. Ya Ibrahim, agar jauhkanlah dari ini. Sesungguhnya telah datang perintah Allah, dan mereka yang datang kepadanya akan mendapat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 وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ قَالَ لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً أَوْ آوِي إِلَى رُكْنٍ شَدِيدٍ قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل Faasri b'ahlik b'kutug min al-lail, ولا يلتفت min kum ahd, illa muratek. Innuhu mucibuha ma' a'cabhum. Innu mugehuhum al-subh, aleyas Fala maa jaa aamna jaa lna aliyaa safla wa amtarna aliyaa hijara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 وَيَا قَوْمِ أَوْفُ الْمِكْيَالَ وَالْمِيْزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُ النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما حفيظ قالوا يا شعيب اصلاتك تامرك ان نترك ما يعبد اباؤنا او ان نفعل في اموالنا ما نشاء atau An Nafgal Fi Amalina Ma Nsha' In Naka Lantal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 وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ قَالُوا يَا شُعَيْبُ مَا نَفْقَهُ كَثِيرًا مِّن ما تقول و إن فينا ضعيف ولولا رحتك لرجمناك ولولا رحتك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز قال يا قوم أرحت أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا إن ربي بما تعملون محيطا وَيَا قَوْمِ اَعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ سَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَمَنْ هُوَ كَاذِبٌ Sewa tahu nabi yang dati h gabu yuzi h wman hukadibu artakibu inni magum riqib wlamma jaa جئنا شعيبا والذين امنوا معه برحمه منا واخذت الذين ظلموا الصيحه واخذت الذين ظلموا الصيحه فاصبحوا في ديارهم جاثمين كان لم يغنوا فيها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 Zalik min anbaal Qur'an, qusuh alaike minha qaaimu wa hacid. Wma zulmnahum, wallaikum zulmu anfushum, أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله، فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لم مجاز. Amr Rabbik, وما زادوهم غير تتبيب. و كذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة. إن أخذه أليم شديد. إن Tiada di dalamnya ayat bagi orang yang takut akan azab akhirat. Itulah hari di mana semua orang berkumpul, dan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 Hal dien dihama dalamnya langit dan bumi, tidak ada yang dikehendaki Allah. Allah adalah Yang Maha الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ فلا تكفي في من ما يعبدها اولاء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 ما لا يوفونهم ربك اعمالهم انه بما يعملون خبير فاستقم كما امرت ومن تاب معك ولا تقوغوا انَّهُم بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَلَا تَغْنَىٰ عَنْهُمُ إِلَّا الَّذِينَ غَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ الله من أولياء ثم Taklah tuan sorun, wa akim salatat rafin nahari wajul fum min al-lail. Inna al-hasanat وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ فَلَوْ لَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ أُلُو بَقِيَّةٍ يَنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلًا مِنْ مَنْ أَنْجَيْنَا مِنْهُمْ وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا فيه وَكَانُوا مُجْرِمِينَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَابِ ظُلْمٌ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ وَلَوْ شَأْنٌ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 وَجَاءَكَ فِي هَٰذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ وَقُلْ لِّلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ عَمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنَّا عَامِلُونَ انتظرون وللله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عم تعملون